بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيلهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبائيل تغنيهم بإجارة من سجيل فجعلهم كعصر مكتور